راقبنا نصره تفسيرا على ابن العربي بعده ثم اما بعد مع تفسير ابن او التيسير لتفسير ابن كثير, ابن كثير في سوره النور عند قوله عز وجل الذين يرمون ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم بالله انه لمن الصادقين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 مثلا هو اسمه ايه ولدت ماس اسمها مثلا اه فاطمه هشام مثلا اه اي اسم هشام شادي مثلا يعني مش اسمك ايه احمد فاطمه شادي احمد شادي احمد شادي يعني انسب الى امه يعني جد امه هنا تذكر بشاب اسمه احمد فاطمه لا واصله ده معنى ينسب الى امه يعني طب <تبقى> ايه نعم كان بيقول شيء طبعا خلاص هذا فسخ اصلا العقد فسخ للعقد لا يقول فيحلفه الحالف اربع شهادات بالله في مقابلة اربعه شهداء انه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزن والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان دون أن, إيه؟ أن يقول لها أنت طاد بنفس هذا اللعان تبين من عند الشفاء وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزن وليدرع عنها العذاب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 يعني أدرأ له وأدرأ له أن ينتهي منها كما سأتي معنا في الحديث يقول فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين ولهذا قال ويضرع عنها العذابة يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها ووردت الأحديث بذكر سبب نزولها وفي من نزلت من الصحابة قال الإمام أحمد بثنبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت والذين يرمون, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شوداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بحد الإيه تعالى شامي جمبي تعالى شامي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 الا هنا البقيته الروايه أنا متاكد منها لكن هو في أكثر من روايه مفيش اهمت عندنا فهمت انت تعترف بشغل اه ان ده في روايه اخرى فهمت ان تعترف ثم قالت والله لا قومي سائر اليوم واكملت النعي بعد بعد اغايشه ما كده اه بعده ايش خمس الرقاي فهو لهلا يعني شبه كده مريء يعني كلمه صين في القريشه فيما بعد سابغ الاليتين تدفع في الرايه الاخرى وينجاب به ويرق زائدا خضل الاثقين تابعه الاليتين فهو الذي رميت به فجاء به ويرق او ويرقا زائدا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 فهذا للايه الذي رميت به فاتت به كما يدل على صدقي هلال رضي الله عنه شفت وقت ايه الست دي وصصوني معاك عنها عشان هي طلعت اي دي كانت ده صح ايوه طيب باقي بقى اللي النوازم بايس لك ده اه دي بقى فيمشي احد عليك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 وكم واحدا شهد عليه والرابع لم يشهد فقام عمر حق القذف على الثلاثه دون الايه الرابع ولم يقيم حدا على من على المغيره نعم ليه هو الاول هو ادي الحد على من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 يعني هناك حكم الأول وبعد هذا الحكم ايه نصخ لما نزلت هذه الايه بينت ان القذف هذا القذف هذا يكون بين الايه الناس اما بين الزوج وزوجته انما يقام بينهم اللعان يبقى لما هي زنت ما يقولوش ان جلدك 80 جلده عندك بينه ما عيد بينه اذا ايه تحلف وهي تاتي تحلف يقام بينهم حد الايه امم مثلا اساسا ممكن تخيلها ديت بالدنيا الحالات اللي الدعاء فيها المره ممكن نقول ادينا هرمون المحصنات على الاطلاق هذا ده عام وهذه استثنت الايه الا الزواج عليه الحد, الحد. حد القذف ده الزوج اما الزوجه يقام عليها حد الايه الزنا مم. مم. ولو اعترفت يقام عليها الحد زن... اعترفت ان افلندا زن بها يسأل تأتي الاول بارواع شهداء لم ايه ان, ايه ان لم تأتي بالشهداء واخده يا انيسي لما هذا فان اعترفت كثالك هنا لو اعترف خلاص فا السيد سيد الادل اما ان لم يعترفه انكر ولم تأتي هي بالشهداء فلا سبيل للقاضي اليه الا باء ان, ان حدثت اكثر من حدثة ولم يثبت عليه شيء حينئذ للقاضي أن يقيم عليه حد التعذير وتعذير هذا قد يفوق حد الزنا حسب ما يراه القاضي أن هذا راضع لهذا الرجل لا ينسب وقضى, وقضى أن لا يدعى ولدها لأبه هذا الوالد لهذا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 أي سؤال في العن قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تولى كبره قام بنشر الخبر والخوض في أرض النبي صلى الله عليه وسلمه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 صلى على ما جعلني اقول لا تحسبوه شرا لكم فتافه تفسير الايات بعد ذكر الايه الواقعه كامله عائده على عبد الله بن ابي بن سالول انه كان يسمعه يعني يجمع اهله ويقص عليهم هذا الكلام ويستوشيه يعني يتسلل ما بين اذني الصحابه ليذكر لهم هذه الفاحشه هو عبد الله بن ابي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 قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان او اوعى حديثها من بعض واثبت لها اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديثة الذي حدثني عن عائشة وبعضهم وبعض حديثهم يصدقوا بعضا ذكروا ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فلما قضيت من شاني أقبلت إلى الرحل فلما من شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع الظثار جزع بكثري الجين وسكون الزي وظثار بكثري أفضاء قد انقطع من جزع الجزء خرز يماني الظثار قرية باليمان الجزء فرض يمني فيثار قريه باليمن فاذا عقد من جذع وفيثار قدم قطع يعني تصل العقد فرجعت فتلتمست عقدي فحدث انبغاؤه واقبل الرهط جماعه دون الايه العشره الذين كانوا يرحلون لي يعني ايه يعني يحملون يحملون يرحلون لي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 أني فيه يعني يظنون أني فيه قالت وكانت النساء إذاك خفافة لم, يهبل لم يهبلن ولم يغشهن اللح يهبلن بضم الياء وفتح الهاء وتشديد البائل مع فتحها وسكون اللام وتخفي النون لم يهبلن ولم يغشهن اللح يهبلن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 نزول آخر, الليل. نزول آخر الليل في الصفر لنوم أو الصراحة نزول آخر الليل في الصفر لنوم او الصراحة قال أبو زيد هو النزول أي وقت كان هو النزول أي وقت كان والنظر الأول كذا قال النوير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 بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهرة يعني ايه يعني إيه دخلوا المدينة في نحر في شدة الإيه؟ الحر موغرين في نحر الظهرة الوغر النازل في وقت الوغرة وهي شدة الحر ونحر الظهرة وقت القائلة وشدة الحر قال بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهرة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 وهو البر والرفق يعني كيف حالكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى يعني لا تشعر بالشر إلى الآن حتى خرجت بعد ما نقهت نقهت يعني بعدما تحسن حالي وخرجت معي أم مفطح قبل المناصع قبل المناصع المناصع هي موابع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها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 قرابة ما بين أبي بكر ومصطح وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطالب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها في إيه؟ لسببها المرط كثاء من صوف وقد يكون من غيره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 فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس فقالت يا بني هوني عليك فوالله لقل كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثر عليها لقل كانت امرأة قط وضيئة يعني الوضاء من الحسن والجماد عند رجل يحبها ولها ضرائر إيه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 وبالذي يعلم في نفسه, في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي صالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق الجارية من؟ بريرا لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير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 منذ قيل لي ما قيل وقد لبث لا ليوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله أشهد الله لا إله بالله وأن محمد الرسول حين جلس ثم قال أما بعض يعائشته فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك إلاه وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه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 فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأم أجيب عني رسول الله أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا جارية حديثة السن عائشة التي تقول فقلت أنا جارية حديثة السن لأقرأ كثيرا من القرآن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 i Jordi del Colbert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 فيصب عليه الخير صبا في الآخرة ويعني يوشك الله عز وجل أن يرفع عنه أيضا في الدنيا لكن ان عجله إلى الآخرة كان هذا أولى له فإن أهل الابتلائي يرجون يوم القيامة أن يعودون إلى الدنيا أو أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من الثواب الذي يجزلوا لهم أو من الثواب الذي يرونه قد من الله عز جل به عليهم لذلك يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفكي أي بالكذب والبهتي والافترائي كما يقول ابن كثير عصبة أي جماعة منكم لا تحتبوه يا آل أبي بكر لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم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 تراجع الحديث يعني حدث حديث ما بين الام ورضيعها فقالت مر رجل حسن الهيئه فقلت اللهم اجعل فقلت أجعل ابني مثلهم فقلت اللهم لا تجعلني مثلهم ومر بهذه الامه وهم يضربونها ويقولون زنيه فبقت فقلت اللهم لا تجعل فقلت قلت لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم او فقلت اللهم يجعلني مثلها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 هما الارواية التي في البخاري نصها من طريق متروك قال دخل حسان ابن ثابت على عائشة رضي الله عنها تشبب وقال حسان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافلي من الذي قال حسان قالت عائشة لست كذلك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 وإنما أكرته عائشة على أن حسان شارك في نشر الفاحشة وفي نشر الإفك الفاحشة المقصود بها قصة الإفك قال التبري رحمه الله وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبد الله ابن أبي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 ده مافعش ليه المشكله دي هذا تواضع منك